يا ظل جنة الخضرة قطفنا من نساء مه بني قوم إلى القرآن هم نعيش أبدا قرون آمنة نعيش أبدا قرون آمنة الجنة الخضر بهاء قطفنا من نسائبها الثمين بني قومي إلى القرآن هوق نعيش أبدا قرونا آمنين نعيش أبدا قرونا آمنين ودعوانا لهم ليسعد قلبها مر السنين ويجزها مدى الأزمان خيرا ويرثها من الجنات عينا تجمع عند در ذكر بعقد الخاتمات بدا بإيمان البنات هنا روحي أريجا فاح في الأرجاء دينا فوردة في المساء تفوح جاهرا وفي جنح الظلام تسر لينا وفات تسلب الألباب حتى قراءتها تشد السامعين وجوهرة بعقد الذكر تبقى تضيء الحفل داهر اللامعين وإني إن ثنيت عطاف قلبي فما لي غير ما يسقي الحنين فما لي غير ما يسقي الحنين عزيت ما أعانيه أمان من القرآن كي يشفي الأنين وإذ سحر الوليد سماع حرفه فإن سمية وصلت سنين في قد حرفان قد قلوبا وسارت عيادات في العالمين ما شربت وريم من كتاب ويشرب غافل كدر وطينا ويشرب غافل كدر وطينا منال الفوز أن تحظى بصوت وإن عثرت فلن تشقى يقينا كذل أترج إلا ما استحاقا كحمدة رتلاته الياسمينا وما أسماء من عددت يكفي ففي الجنات أسماء تفينا إلى القرآن يا أهلي فضوقوا ما عدرت لنا تبعوا الأمينة إلى القرآن يا أهلي فضوقوا ما عدرت لنا ترتي لنا تبع الأمين رياض الجنة الخضرى بهاء قطفنا من نسائمها الثمينة بني قومي إلى القرآن هوب نعيش أبدا قرونا آمين نعيش أبدا قرونا آمنين رياض الجنة بهاء قطفنا من نساء إمه بني قومي إلى القرآن هم ب نعيش أبدا قرونا آمن